وقال حدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر بعد هذا يأتي مالك رحمه الله بقضية جزئية في الحج ولكنها عامة في كل زمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقالت يا رسول الله أو رفعت صبيا لها بضبعيه أي من عضده ورفعته بيدها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر هذا الحديث يسوقه ابن عبد البر في التمهيد من عدة طرق موصولة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدة الصور في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم فقالوا من القوم قالوا المسلمون من أنتم قالوا كذا مسلمون أيضا ثم قالوا فيكم رسول الله قالوا نعم وبعض الروايات تختلف في بعض الألفاظ وتجتمع في أن الرسول مر بقوم فعرفوا أنه رسول الله فانهالوا عليه بالأسئل واخذوا يسألونه ومما سالوا تلك المرأة والمحفة مثل الهودج يعني في مركبها على راحلتها ومعها طفلها وهو صغير يرفع باليد من عضده ورفعته بيدها يبقى هذا صبي طفل صغير ولا كبير صغير ألي هذا حج تستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت هل له حج وفرق بين له وعليه مغلش هل عليه حج لا قد هل له حج لو حججنا لكله حج الجواب نعم ولك أجر قلنا إن هذا الحديث جاء بروايات متعددة وطرق مختلفة متنوعة ولا إشكال في إثباته ولكن من فقه هذا الحديث أولا سؤال أو اغتنامهم فرصة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أكرمهم الله بذلك وتساءل والسؤال عن حج الصبي يتفق العلماء على أن للصبي عمل وهذا العمل الذي يعمله قبل بلوغه هل له أجره أو لا أجر له فيقول بعض العلماء أو الجمهور نعم كل عمل خير يعمله الصبي فيكتب له وما عمل من سوء فلا يسجل عليه وهنا يبحث العلماء في حكم حج هذا الصبي فمنهم من يقول لا يصح حجه وهذا الحديث رد عليه ولا إمة الأربعة يصححون حجه ومنهم من يفرق بين الصبي الذي يدرك معنى حج ويتكلم ويؤمر بما يؤمر به يأتمر بما يؤمر به وبين الصغير الذي لا يعقل ولا يتكلم حتى جاءت رواية عن مالك بأن الصغير الذي لا يدرك شيئا لا حج له ويرجح ابن عبد البر صحة حجه واعتقد الوقت يبغى اسف علينا وهذه المسألة مباحثة في الفقه واسعه ومجمل القول في هذا الحديث أن ولي الصغير إذا اراد أن يحججه أي تحتسب له حج ويكون للولي أجر على تسببه في فعل خير ويقول ابن عبد البر عن محمد بن المنكدر اتحج وعليك دين قال الحج من وفاء الدين يعني بذلك حديث رسول الله من أراد الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت أي أن الله يبارك له فيما أنفق ويخلف عليه فيساعده على سداد دينه مع أن الفقهاء يقولون المدين لا يحج إلا بإذن دائنه إذا لم يكن عنده سداد بحث آخر وقيل له أتحج بالصبيان قال نعم أعرضهم على ربي وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه حج بغلام لابن زبير بطفل في خرقة على يده وهكذا تصح الآثار بحج الصبي ولكن كيف يحجج قالوا إن كان يحسن النطق يلبي تجرده تمنعه من محظورات الإحرام من طيب ولباس وصيد وغير ذلك. فإن فعل محظورا فليت عنه، وإن كان يتيما له مال فأنت الذي تتحمل فدية خطئه لأنك أنت الذي أدخلته في إحرامه. وإذا جئت إلى الطواف هل تحمله وتطوف لنفسك وعنه؟ البحث في هذا طويل. والجمهور على أنك تطوف لنفسك أولا ثم تطوف للصبي أي تحمله وتطوف به أو يحمله غيرك أو تحمله على آلة إلى غير ذلك والشافعي يقول لو حمله وطاف به فلا مانع ثم يأتي أيضا إذا بلغ هذا الصبي هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا جاء عن ابن عباس أيما صبي حج به أهله ثم بلغ واستطاع الحج فعليه حجة الإسلام وكذلك أيما عبد عتق حج وهو مملوك فعتق واستطاع الحج فعليه حجة الإسلام وإذا أحرم هذا الصبي أو أحرمت له وهو مراهق أو أحججت أحجج بعبد معك فبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفه ومضى في حجه هل تحتسب حجه الاسلام او لا تحتسب ابو حنيفه رحمه الله يقول لا تحتسب لانه اوقع الاحرام قبل البلوغ والجمهور يقولون انه تحتسب له وابو حنيفه يقول ان جدد الاحرام بعد بلوغه ولو في عرفات فانها تجزئه عن حجه الاسلام وهكذا العبد لو يقول الشافعي لو بلغ الحلم وهو في المزدلفة وبقي من ليل عرفة جزء من الليل فرجع إلى عرفات وأدرك الوقوف قبل الفجر ورجع إلى المزدلفة أجزأه عن حجه الإسلام وكل ذلك مع فروع متعدده في حج الصبي وبالله تعالى التوفيق